اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق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 اصدق قوله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فقوله عز وجل هو الحق كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلماته الكونية التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومعنى الكونية أي التي يكون الله عز وجل بها ما شاء من الخلق ويأمر ما شاء من الأوامر فتنفذ كما أمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا يجاوز هذه الكلمات بر ولا فاجر فكل خلق الله عز وجل تحت أمره سبحانه وتعالى الكوني إذا أمر فيهم بأمر نفذ كما أمر لا راد لحكمه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه هو وتعالى لا يحتاج إلى تكرار أمر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فإذا أمر الله عز وجل لم يحتاج الأمر إلى تكرار وإنما ينفذ كما أمر في نفس اللحظة كلمح بالبصر وشعور العبد بهذا الأمر وأن أوامر الله عز وجل نافذة في هذه العوالم كلها يأمر سبحانه وتعالى فيها بما شاء يحيي ويميت يسعد ويشقي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بأمره سبحانه وتعالى وقوله هو الحق المتحقق وقوعه لا يرد ولا يبدل لا مبدل لكلمات الله وهو السميع العليم وهذا أحد معاني نفي التبديل لكلمات الله سبحانه وتعالى فإن أحدا لا قدرة له على تبديلها لأنها حق متحققة الوقوع وما أمر الله به بكلماته وجد ثم إنها حق أي عدل فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا فيما يقدره عليهم وفيما يشرعه لهم وكلماته الكونية القدرية كلها حكمة وعدل حتى ما يأمر الله سبحانه وتعالى بإيجاده من أنواع الكفر والظلم والفسوق والعصيان وأنواع المفاسد في الأرض وإن كانت بخلقه سبحانه وتعالى وبأمره الكوني إلا أن كلامه فيها هو العدل إذ العدل وضع الشيء في موضعه والله عز وجل وضع هذه الأشياء في مواضعها فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس لا يصلح لهم غير ذلك ولا يناسبهم غير ذلك وما يرتبه الله عز وجل على الفساد في الأرض من أنواع الصلاح والحكم ما يجزم كل عاقل بأن الله كلماته هي الحق والعدل فما خلق الله عز وجل شيئا سدى وما وضع الأشياء إلا في مواضعها للمصالح والحكم فله الحمد على ما قضى وقدر كما أن له الحمد على ما أمر وشرع كما أن له الحمد على ما أنعم وتفضل كما أن له الحمد على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته له الأسماء الحسنى فالحمد لله سبحانه وتعالى إذا تأملت هذا المعنى ذهب عنك أكثر الهم والحزن وذهب عنك الضيق إذا رأيت ظلما أو فسادا أو سفك دماء بغير حق إذا رأيت عدوانا وطغيانا علمت أن كلام الله سبحانه وتعالى هو الحق والعدل وأن الله خلق هذه المخلوقات المفسدة والشريرة وجعل أفعالها من الشر لحكم بديعة عظيمة من أهمها أن يتعبد المؤمنون لربهم بأنواع العبودية كلها في منشطهم وكرههم وفي عسرهم ويسرهم فيما يحبون وفيما يكرهون فليس العبد بالذي يعبد الله في الرخاء دون الشدة أو الذي يعبده في الشدة دون الرخاء أو الذي يعبده على ما يحب إذا أعطي وإذا لم يعطئ ذاه ويسخط وإنما العبد كل العبد هو الذي يعبد الله عز وجل ويطيعه ويرضى به رب مدبرا معينا في كل أحواله وأوقاته ويتجول في مراتب العبودية وينزل في منازلها كلها فإن كان الغناء إن فيه للشكر وإن كان الفقر إن فيه للصبر فإن كان فيه ما يحب فإن فيه استعماله في طاعة الله عز وجل وإن كان فيما يكره ففيه انصراف عما يشغله عن الله وفراغ لما يحبه الله سبحانه وتعالى فالعبد المؤمن على أي حال يعبد الله عز وجل وكم من أنواع العبودية تحصل بسبب أنواع الآلام والفتن والشرور وبها ترتفع الدرجات فهل تأملنا لماذا سبق المهاجرون سبقوا إلى الله عز وجل بهذه الفترة فترة المحن التي قضوها في مكة المكرمة وهي بعد دار حرب للإسلام وأهلها ظالمون لأنفسهم يصدون عن سبيل الله عز وجل ويشرك فيها بالله سبحانه حول بيته الحرام ثلاثمائة وستون صنماء حول الكعبة المشرفة التي بنيت لعبادة الله وتحمل المهاجرون الثبات وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملوا المحنة والاضطهاد وصبروا على ما أوذوا وصبروا على ما ابتلوا به في سبيل الله ولقد وصل الأمر إلى غايته ووصلوهم كذلك إلى غاية المراتب التي لم يسبقوا إليها ولا كل من أتى بعدهم فهم أفضل من الأنصار رغم بذل الأنصار العظيم ورغم أن التمكين لدين الله سبحانه وتعالى كان بنصرتهم يسر الله عز وجل نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله وتكونت دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة مدينتهم مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فالمهاجرون أسبق كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المهاجرين أفضل من الأنصار ولقد ذكره الله في كل المواطن مقدمين عليهم لماذا مع أنهم شاركوهم في الجهاد وفي نصرة الإسلام ولكن تميز المهاجرون بأن تحملوا أن كانوا هم الإسلام في وقت غربة شديدة ولذا كانت طوبة للغرباء بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ طوبة للغرباء فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله في خلقه سبحانه وتعالى لأنواع الشرور وأنواع الفتن وأنواع البلاء والمحن وبها يعرفوا قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بعد حصولها فإنما تدرك النعمة بفقدها. فإذا فقد الإنسان نعمة من النعم، وجرب الحرمان منها، عرف قدرها، وعرف أنه لا يملكها، وعرف أنها محظوهبة وفضل من الله عز وجل، فلذا يقوم يشكرها كما ينبغي، أو أقرب إلى ما ينبغي، ويعرف أنه يعبز في حقيقة الأمر عن كمال الشكر، وأنه إن عبد نعم الله لا يحصيها، وَإِن تَعُدّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ فبِمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ يَقْبَلُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شُكْرًا عِبَادَهُ لِنِعَمِهِ وَإِلَّا فَلَوْ حَاسَبَهُمْ لَعُذِّبُوا وَلَأُهْلِكُوا رَحْمَتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِم وَمَغْفِرَتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ سَعْيِهِم كَمَا قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم وهذا خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فبما تدرك النعم من أعظم ما تدرك به حرمانها والبعد عنها مدة ثم بعد ذلك يأتي الفرج والفضل واليسر فيعرف الإنسان قدره بعد العسر وإن انتظار الخير من الله وحسن الظن به من أعظم العبادات كذلك التي من أجلها يقدر الله عز وجل الأمور المؤلمة والأمور التي فيها شر وهو سبحانه كلماته كلها التي يكون بها غلقه خيرهم وشرهم كلها حق عدل، ولذا كان من أركان الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره تؤمن بأن الخير والشر كلاهما بقدر الله وكلاهما في موضعه والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وهذا من أعظم مظاهر العدل في كلمات الله الكونية فرغم أن الشر قد خلق في هذه الأرض لحكمة بالغة ولمصالح عظيمة ومع ذلك فالله عز وجل لم يظلم الذين قدر عليهم أن يفعلوه وهذا سر عظيم ومسألة خطيرة غاية الخطورة يضل فيها كثير من الناس فالناس في هذا الأمر فريقان ووسط حق بين الفريقين فمنهم من أخرج أفعال العباد عن كلمات الله الكونية وجعل أفعالهم لا تتم بمشيئة الله نعوذ بالله من ذلك فأنكر شر القدر وأنكر أن الله خالق كل شيء وأنكر أن كل شيء بأمره سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وهؤلاء نفات القدر والعياذ بالله الذين لم يشهدوا حكمة الله عز وجل في خلقه للشر وما يترتب عليه من الحكم وفريق آخر يعتقد شمول كلمات الله سبحانه وتعالى وقوله لكل ما في هذا الوجود إلا أنهم جعلوا ربهم سبحانه وتعالى قد ظلم العباد حين قدر عليه موجود الشر وفعل الشر وأنواع الكفر والفسوق والعصيان فظلموا أنفسهم أعظم الظلم وردوا شرع الله سبحانه وتعالى إذ لا معنى للتشريع حين لا يكون للعباد قدرة ولا إرادة وتوسط أهل الحق بين الفريقين وأخذوا من كل فريق منهم قولته المحق فيها وأبطلوا قولته المبطل فيها فشهدوا حكمة الله عز وجل فيما قدر وشهدوا عدله سبحانه وتعالى أيضا كذلك إذ أعطى العباد قدرة وإرادة خلق لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم وجعلهم مسؤولين عنها ولذلك يحاسبهم عليها سبحانه وتعالى هل امتثلوا لشرعه أم لم يمتثلوا وهو عز وجل خالقهم وخالقوا قدرتهم وإرادتهم ولكن لا يعني ذلك أنه قد ألغى تلك القدرة والإرادة التي خلقها لهم بل هي موجودة ولها أثر في أفعالهم كما أنه عز وجل خلق الإنسان وخلق أباه وأمه وجعل أباه وأمه سببا في وجوده ولا شك أن الأب والأم لم يخلقا ولدهما ولكن تسببا في وجوده ولذا كان مسؤولين عنه فكذلك خلق الله عز وجل القدرة والإرادة الإنسانية وتولد منهما هو سبحانه الذي خلق منهما الفعل البشري في خيره وشره فالله عز وجل لم يظلم الناس شيئا تجد هذا المعنى جليا واضحا في قوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأثبت المشيئة للعباد، وأثبت أنها تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأن مشيئة العباد لا تكون إلا إذا شاء الله، وكذلك فعلهم الاستقامة لمن شاء منكم أن يستقيم، فنسب الاستقامة إليهم كما أثبت مشيئتهم، ولكن جعل فعلهم تحت مشيئة الله، وإن كان ذلك لا يعني أن مشيئتهم ملغاة أو معدومة هي مؤثرة لكن بتأثير الله سبحانه وتعالى لها أي بأن جعلها الله مؤثرة كما جعل الأب والأم مؤثرين في وجود الولد ويسألهما عنه وعن رعايته وتهذيبه فكذلك الإنسان أفعاله متولدة من قدرته وإرادته المخلوقتين لله سبحانه وتعالى وهو بالتالي مسؤول عن ذلك فلا بد أن نشهد الأمرين معا نشهد حكمة الله وعدله ونشهد قدرته وملكه وأمره سبحانه وتعالى وكلماته التامات التي لا يجاوزهن أي لا يخرج عنها بر ولا فاجر فالفجار حين فجر كان ذلك تحت إرادة الله كان ذلك بمشيئة الله كان ذلك بأن الله أمر أن يكون ذلك فكان عدلا منه وحكمة وإياك أن تظن بربك ظن سوء بأنه سبحانه وتعالى ظلم العباد فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وإذا أراد سبحانه وتعالى أن يعذب أحدا من أهل سماواته وأرضه جعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب فيعذبهم على ذلك غير ظالم لهم لأنهم فعلوا واكتسبوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قال سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فما دمرهم عز وجل إلا بعد أن حق القول والقول منه حق سبحانه وتعالى وما حق عليه القول إلا بفعلهم لما أفسدوا في الأرض وإذا أردنا أن نهلك قرية فيه إثبات إرادة الله أمرنا متر فيها أمرا قدريا كونيا بالمعصية والفساد ففسقوا فيها أي خرجوا عن شرع الله الذي أبلغهم سبحانه على ألسنة الرسل فتركوا أوامر الرسل بإرادتهم المخلوقة التي خلقها الله وجعل سبحانه وتعالى لها أثرا في الأفعال والذي ينكر ذلك ينكر حسا وبديهة من البديهيات في نفس الإنسان أن الإنسان يريد شيئا ويفعله ولقدرته وإرادته أثر وهو في نفس الوقت يقر ويحس أن إرادته كانت في وقت من الأوقات عدما وقدرته كانت عدما إذ كان هو في وقت من الأوقات عدما هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم ورد في نفسه بعد وروده أنواع القدرة تحصر له شيئا فشيئا فمن الذي يزعم أنه خلق قدرته في يد أو رجل أو عين أو أذن أو بطن أو فرج من الذي يملك أنواع القدرات في عقل أو لسان أو قلب أو فكر إنما وهبت لنا رغما عنا بلا شك وإن كان لها أثر في أفعالنا وكل الأمرين بديهي وكل الأمرين تقبله العقول ولا تقبل غيره فإن الإنسان مخلوق وخلقه لم يتم بإرادة منه وكذلك ما فيه ومع ذلك فإرادته وقدرته لها أثر في فعله يكتسبه ولذا قال عز جل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فيشهد العبد هذين الأمرين العظيمين ويشهد أن كلمات الله هي الحق فإن الله لم يظلم الناس شيئا في أمر من الأمور بل وضع الأشياء في مواضعها وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهذا من أعظم التفويض والتسليم وليس ذلك على سبيل الاعتراض على الله عز وجل وإنما على سبيل معرفة الحكمة فنحن لا نسأل لأننا لا نطلع على التفاصيل ولا نعرف حقائق الأمور الباطنة والظاهرة وإنما نعرف ما علمنا الله عز وجل فهل يجوز لنا بعد علمنا بصغر حجمنا وقلة علمنا أن نعترض على الله ونقول لماذا هدا هذا وأضل هذا هو سبحانه وضع الأشياء في مواضئها أبعد أن يطلع الإنسان مثلا على صفات موسى عليه السلام وعلى صفات فرعون يقول لماذا كان موسى هو المهدي وهو المجتبى رسولا مكلما ولماذا كان فرعون ضالا مضلا من أئمة النار لا والله لا يعترض وإنما يقول نعم والله لا يصلح غير ذلك لا يصلح الاجتباء والرسالة إلا لموسى عليه السلام وأمثاله من الرسل الفرام ولا يصلح الضلال إلا لفرعون ومن كان على منهجه ومن كان من شيعته من أهل الكفر والضلال الله أعلم حيث أجعل رسالته. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين بل الله أعلم بالشاكرين الله أعلم سبحانه وتعالى بمن يشكر نعمته فينعم عليه بها يشكر نعمة الإيمان والإسلام فيلتزم بها الله سبحانه وتعالى كذلك أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغائلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتريفوا ماهم مقترين أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فتأمل هذه الخاتمة هذه الآية في أن كلمات الله تامة صدقا وعدلا بعد ذكر وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لتعلم أن الله لم يظلم الناس شيئا وإنما وضع الأشياء في مواضئها قال عز وجل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث أجعل رسالة سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرلس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد بينا الآيات لقوم يذكرون فالله سبحانه وتعالى بين أنه يضع الأشياء في مواضعها بأمره الكوني سبحانه وتعالى ولا يصلح غير ذلك ولا يمكن غير ذلك ولذا قال الحسن إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك يعلمون يوم القيامة ما ظلموا وأن ما وقع من فسادهم وما وقع من أفعالهم بقدر الله عز وجل وقع في موقعه وإن تألموا أعظم الآلام وإن تعذبوا بأنواع الشقاء والعذاب إلا أنهم لا يملكون إلا أن يشهدوا حمد الله سبحانه وتعالى فهذا أحد معاني قوله وقولك الحق وهو أن كلمات الله الكونية كلها حق عدل وصدق ولا تخلف ويقع ما أمر الله سبحانه ولم يظلم الله سبحانه الناس شيئا أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد. وكذلك كلماته الشرعية سبحانه وتعالى تمت صدقا وعدله صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. وهذا نوع آخر من الكلمات. كلماته الشرعية. التي أنزلها في كتبه المنزلة على رسله فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به وحيا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك التوراة والإنجيل كلام الله عز وجل الذي أنزله على موسى وعيسى وأنزل كتبه متضمنة كلامه سبحانه وتعالى وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة والمقصود بالتوراة والإنجيل ما أنزله الله عز وجل على رسله الكرام وليس من تشر بين أيدي أهل الكتاب فإن من تشر بأيديهم اليوم قد أخبر الله عز وجل أنه وقع فيه التحريف والتبديل وليس المقصود من عدم تبديل كلمات الله عدم وقوع التحريف في كتبه السابقة على القرآن فإن المعنى لا تبديل لكلمات الله الكونية لا تبدل لأنه إذا أمر الله عز وجل بشيء كان وكذلك لا تبديل لكلمات الشرعية في حقيقة الأمر فالتوراة والإنجيل عند الله وفي صدور الأنبياء وأتباعهم المحقين كانت ثابتة حقا في نفسها وأما أن الناس نشروا بين أنفسهم كلاما باطلا زادوا ونقصوا وغيروا وبدلوا فذلك أمر في كتاب الله عز وجل إثباته قال عز وجل فوير للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فوير لهم مما كتبت أيديهم ووير لهم مما يكسبون وقال سبحانه وتعالى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 من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فبين سبحانه أنواع التحريف التي وقعوا فيها وقاموا بها من تحريف الكتاب وتحريف اللسان وتحريف المعاني وكلها واقعة فيهم ولعياذ بالله وإن كان الحق في هذه الكتب لا يزال موجودا بالإضافة إلى ما أدخلوه فيها نعني أن الحق لم يزل منها بالكلية ولا تزال ما فيها من الآثار حجة على توحيد الله سبحانه الذي جاءت به كل الرسل فأول الوصايا في التوراة وكذا في وصايا المسيح عليه السلام التي بأيديهم الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك فهكذا يقولون ما قالت به الأنبياء ولله الحمد أن هذا من الحجة عليهم إذ لا يدعو إلى هذه الكلمات والوصية الأولى إلا أهل الإسلام وهي شعارهم في العالم كله لا إله إلا الله لا يعرف أهل الأرض أمة تطبق هذه الوصية الأولى وترفعها شعارا لها إلا أمة الإسلام بفضل الله علينا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقد حاول أعداء الإسلام أن يحرفوا في القرآن ونشروا بعض المصاحف المحرفة لكن حفظ الله عز وجل لكتابه معناه أن لا ينتشر هذا المحرف أما أنه يمكن لكاتب أن يخط بيده كلاما غير ما أنزله الله فهذا غير ممتنع عقلا ولا حسا ولا شرعا وقد فعلوا وقد وقع التبديل في الألسنة خطأا وتعمدا وأنكر منكرون آيات من كتاب الله وحاولوا التبديل لكن ذلك لا ينتشر بفضل الله وهذا معنى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلا ينتشر في وسط الناس إلا ما تقوم به الحدة عليهم من كتاب الله محضا لم يشب ولا يشب وما شابه من شيء قيض الله من يظهر بطلان ما زاده أو تحريف ما حرف أو نقصان ما نقص نعوذ بالله من التحريف والتبديل فمعنى أن كلمات الله قد تمت كلماته شرعا تمت صدقا فهي في الأخبار الماضية وفي الأخبار المستقبلة كلها صدق الحق فيها ويأخذ منها ولا حق إلا ما وفقها والقرآن مهيمن على ما قبله كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فهو الكتاب المهيمن أي الشهيد الرقيب على ما قبله من الكتب يشهد ويصدق ما فيها من الحق كما ذكرنا من توحيد الله ونبوة أنبيائه ورسله الكرام كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وإيسى وقبل ذلك نوح عليهم الصلاة والسلام على سائر النبيين والمرسلين وأشهد كذلك على ما زيد فيها وما نقص منها وهو سبحانه وتعالى قد بين خلاصة ما أوحى إلى رسله في كتابه العزيز وجعل هذا الكتاب قائما مستقلا لا يحتاج الناس إلى شيء معه فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بيضاء نقية أتاهم بالحق محضا لم يشب كما قال ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله محضا لم يشب أي هو الحق الصاف النقي بفضل الله عز وجل فتمت كلمات الله صدقا عبر هذه السنين المتوالية والقرون المتتابعة كل ما أخبر الله عز جل به في القرآن وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخطأ منها حرف واحد كل ما أخبر الله بوقوعه قد وقع وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بوقوعه في زمنه قد كان وننتظر الباقي ولم يخلف منها حرف واحد وهذا والله من المعجزات الباهرة فكم نجم المنجمون وكذبوا وظهر كذبهم وفضيحتهم وكم تنبأ المتنبئون بالباطل وكذبوا وأظهر الله فضيحتهم وهذا الكتاب وهذه السنة عبر أربعة عشر قرن تحدث بالأعاجيب من الأشياء تقع كما أخبر الله وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم دون تبديل تمت كلمات الله صدقا وتمت كلمات الله الشرعية أيضا عدلا فما شرعه الله هو العدل وما قال هو الظلم وإن رآه الناس عدلا فلا عدل إلا في شرع الله سبحانه وتعالى ولذا هو الحكم الذي أنزل الكتاب مفصلا ولا يجوز أن يتحاكم إلى غير كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من رأى أنه يجوز أن يحكم بين الناس بما رأاه هو عدلا من غير رجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى أنه بذلك يكون مكذبا لكلام الله ومكذبا تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون مسلما ولا بالله الله وإنما العدل هو ما شرعه الله ولا عدل في خلافه بل خلافه والظلم وإن رآه الناس عدلا والمؤمنون لا يرتضون حكما غير حكم الله في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الذي هو تطبيق عملي لكتاب الله عز وجل قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يبدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كما سيأتي في هذا الحديث إن شاء الله وإليك حاكمت فإنما ذلك منبعه من شهود أن كلام الله حق أن قوله هو الحق الذي لا ظلم فيه وما سوه باطل وإنما سن الناس ما يخالفه واتبعوا ما اشتهته أهواؤهم وأفئذتهم وشهواتهم لأنهم لم يعتقدوا أن قوله هو الحق ولا يصح في الأذهان ولا في العقول والفطر أن يكون إنسان يعتقد أن قول الله هو الحق ثم يعرض عنه الإعراض التام ثم يعرض عنه الإعراض المطلق ويأتي بغيره ويلزم نفسه وغيره به ويجبرهم على ذلك أو يرى أن خلاف شرع الله يكون هو الحق لا يستقيم ذلك في عقل ولا في لسان أن يقول إنسان أن كلام الله هو الحق وأن قوله الحق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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فالتطبيق العملي لقول المؤمن وقولك الحق في شهوده حكمة الله في قدره وعدله في كلماته الكونية كما يشهد صدقه في أخباره وعدله في أوامره الشرعية سبحانه وتعالى ويطبق ذلك في حياته بأن يلتزم بكتاب الله يتعلم ويعمل به ويدعو إليه ويلتزم به في كل أمور حياته وهكذا حال المؤمنين عبر العصور يطبقون قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وفيما يتعلق بالتبديل في الكلمات الشرعية معنى لا مبدل لكلماته أنه لا تبديل شرعا لكلماته فإن الله هو الذي ينزل ما شاء وينسخ ما شاء فإذا اكتمل الوحي فلا تبديل لا يحق لأحد ولا يجوز لأحد أن يبدل شيئا من كلام الله وليس ذلك من سلطة أحد من الخلق أبدا وإنما حين اكتمل الوحي وحين انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت هذه الكلمات الشرعية لازمة لجميع البشر والجن معهم إلى يوم القيامة ومن رأى أن لأحد من الخلق أن يبدل كلمات الله وأن يحلل ما حرم أو يحرم ما أحل فقد اتخذه ربا من دون الله وأشرك بالله وأبطل إيمانه بالكلية والعياذ بالله لأن هذا الأمر لم يعطه الله لأحد والرسول صلى الله عليه وسلم لا يبدل من تلقاء نفسه كما قال عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فالذي يرى أن شرع الله يمكن أن يبدله البشر ومن حقهم أن يعدلوا عليه ومن حقهم أن يقبلوا أو يرفضوا شيئا من نعوذ بالله من ذلك من رأى ذلك فقد أشرك بالله كما قال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطاعتمهم إنكم لمشركون نزلت هذه الآيات في شأن تحريم الميتة حين قال المشركون بالمجادلة بالباطل للمسلمين أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله بيده يعنون الميتة لماذا تأكلون مما ذبحتم ولا تأكلون مما تحت فأنفه والله قد قتله فقال الله عز وجل مبينا من أين تأخذ التشريعات لا تأخذ من هذه العقول الفاسدة والآراء السخيفة والقياسات الباطلة قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذه هي القضية أمر الله شرعا بذلك مهانا شرعا عن أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه مما ماتت فأنفه أو مما ذكر غير اسم الله عليه كذلك ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة ونحوها مما ذكر غير اسم الله عليه فسق وخرول عن الشر وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم المشركين ليجادلوكم بهذا الباطل بالآراء الفاسدة والقياسات الباطلة وإن أطعتموهم في تحليل الميتة أو في تحليل ما حرم الله وفي تبديل شرع الله إنكم لمشركون فمن أطاع غيره في تبديل شرع الله معتقدا ما قاله دون ما شرع الله عز وجل أو رائيا أو يرى أن له أن يبدل أو يرى أنه ولو شرع الله فلا يلزم وإنما يلزم ما قاله الناس وما سنوه وما شرعه فإن ذلك من الشرك بنص الآية الكريمة وهذا أمر جلي غاية الجلاء واضح غاية الوضوح في كتاب الله فإن الله لا يشرك في حكمه أحدا فهذا من معنى عدم التبديل في كلمات الله الشرعية أن الله عز وجل لم يجعل لأحد أن يبدل شيئا مما شرعه للعباد من تلقاء نفسه بل كل يتبع ما أمر الله به ومن اعتقد خلاف ذلك فقد كفر بالله ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام فهذا كله داخل في قوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام وقولك الحق نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالحق وأن نلتزم قوله الحق سبحانه وتعالى عباد الله لم يبق على رمضان إلا أياما معدودات فاجتهدوا في الدعاء أن يبلغنا الله رمضان فاجتهدوا في إصلاح النفوس والليلة القادمة ليلة النصف من شعبان قد ورد في شأن فضل ترك المشاحنة وترك الشرك فيها أحاديث كثيرة ترتقي إلى رتبة الحسن أو الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن إلا مشرك أو مشاحن أي بينه وبين أخيه شحناء أو ضغينة فعليك أن تخلص نفسك من الحقد والحسد والضغائن وإن كان بينك وبين أحد من إخوانك من أهلك من قراباتك من جيرانك خصومة فبادر بإزالتها إن قبلها أخوك منك شاركك في الخير والمغفرة وإن أبى عليك إلا الخصومة فقد خرجت أنت من المشاحنة وسلمت صدرك وأخلصت عملك لله عز وجل فإن كان الأمر كذلك فهذا مما ينبغي أن يبادر الإنسان به ليستعد بقلب صاف مخلص صادق لرمضان لكي ينزل عليه فضل الله سبحانه وتعالى ويمتلئ بأنواع المعارف وأنواع العلوم والإرادات الصادقة بفضل الله وأما إذا امتلأ القلب بالغموم والأحزان والأحقاد والأضغان فكيف يمتلئ بمعرفة الله ومحبته وإرادة وجهه والخوف منه ورجائه وهو مشغول بالخصومة مع الخلق نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وأن يجعل قلوبنا له وأن يجعل قلوبنا خالصة له سليمة من كل ضاغينة وحقد وحسد ومن كل شرك وكفر ونفاق اللهم أعز الإسلام والمسلمين فأذل الشرك والمشركين وذم اليهود والنصارى والمنافقين أسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم نجنا والمستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بلغنا رمضان ووفقنا العمل بطاعتك فيه وفي كل الشهور يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم أقم الصلاة